عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فان تلهو تصد و ما عليك الا يزك و اما من جاءك يسعى وهو يخشى فان تن وتلها كلا ان انها تذكر فمن شاء ذكر في صحف مكرمه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 ثم اذا شاء انشره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 اقغلبا وفاكه وابا ما تعل لكم ولانعامكم فاذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من اخيه واميه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذ شان يغني لكل امرئ منهم يوم اذ شان يغني وجوهي يوم اذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره تراقها قترة أولئك هم الكثرة الفجرة